يسبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدير العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمم رسلا منهم يتلوا عليهم آياته ويذكّهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين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 والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء ان زعمتم انكم اولياء أولي الله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا، ولا يتمنونه أبدا، بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرقونه فإنّه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنَّ تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمَنُوا إذ نُودي للصلاة من يوم الجمعة فَسَعُوْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْع ذلكم خير لكم إنما كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فاتشر في الأرض وبتغو من فضل الله وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أوله ونعى فاضو إليها وتركوا كفائما قل ما عاد الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين